وآله الطاهرين المسألة الثانية والثلاثون الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك في سائر اقسام الخمس فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقف على إذن الحاكم يعني بأنه يعين مقدار الخامس سوف يجب أنه يتوفق على إذن الحاشم كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحق في العين ومسألة الخامس سيأتي بأنه ان مظاهر قوله تعالى وعلم ان ما ظلمتم من شيء فان لله خمسه ظاهر التعبير فان لله خمسه ان الامام شريك مع المالك في خمس المال وانه شرك شرك عينيه يعني مو ان للامام حق في المال وانما الامام شريك في المال ظاهر كلمة لله الخمسة أن الإمام شريك في المال لأنه له حق في المال فهو شريك مع المالك في عين هذا المال أبضى في الآية ولكن مع أن ظاهر الآية هو هذا مع ذلك عندنا روايات خاصة لذلك باب سيدي بأرواح المكاسر تجوز إخراج الخمس من غير العين الذي اشترك الإمام فيها معه يعني مثلاً أنه ربح ربحاً فالإمام شريف معه في هذا الربح لأنه يجوز له أن يخرج خمس من الميراث الذي لا خمس فيه عندنا رواية خاصة تجوز ذلك عند تجوز نقل ما اشترك به مع الإمام إلى مال الأنقاض فوجد استعب رواية خاصة عندنا مقتضى هذا نفس الشيء في المقام أنه الخمس في الحلال من في الحرام ممكن أن ينقل إلى حلال غير مستدف سيخرجه من هنا ممكن. ثانيا بأنه تعيين مقدار الخمس إخراجه تعيين مقدار الخمس وإخراجه لا يحتاج إلى حكم الشريع أما بلاء على أن الخمس في الحلال المستدف في الحرام حكم قانوني واضح وقال حكم تعبودي شرائي بما أن وجوب إخراج الخمس حكم قانوني تعبدي، وبعد ذلك على الحكم قانوني بات ويخرج الخمس لازم وجوب إخراج الخمس أن له ولايه الإخراج لو لم تكن له ولايه الإخراج ما وجب عليه الاخراج هذا واضح وكذلك لو قلنا بأن الخمس حكم ولايتي فإن ظاهر النصوص وإن كان الخمس حكم ولايتيين إلا أن ظاهر المصوص أن المالك لا يجل إخراج ظاهر المصوص هذا إذ لم يتعرف في المصوص للرجوع للحقل الشرعي. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المعادل فيما يخد من المعادل والبحر والغنيمة والحلال بمطلس الحرام ذلك يعرف مالكه والكنوز ظاهروا أنه شنو أن الخمس الثابت هناك الخمس الثابت في سائر الأشياء للمالك ولاية إخراجه وأنه لا يتوقف الإخراج على إعمال الحاكم الشاعري ولايته فظالر هذه النصوص أن حقم إخراج الفونس وإن كان حقما ولايتيا إلا أنه لا يتوقف الإخراج بالمال المسألة التي بعدها لو تبين المالك بعد إخراج الأقوى ضمانه كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك ما في مجهور المالك في ثم ظهر المالك في الثالث فعليه غرامته لا على المالك، حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوانه حق الإيمان أيضا يظمنه بالمال لو ظهر هذه المسألة حسب ما يقرر أستاذنا الشيخ محمد روجل في هذا كتاب الخنسي السيد الخلق للسراء كأنه السيد الخوئي تكلم في درس ثم تبين له أن الكلام مشكلة أشبع الكلام في درس آخر ملخص ما أفاده في الدرسين معاني أنه تارث يتبين المالك قبل إخراج الخمس قبل أن يخرج الخمس عرف المالك وثارث يتبين المالك بعد إخراج الخمس أما إذا تبين المالك قبل إخراج الخمس ترجح فلنه بخلص عالي الله يصدموا المالك يسلموا المقدار جديد مالك فهو جبالي يخرج ولكن الكلام لماذا لا يجب عليه الخالق هنا سيدنا الخوي اذا تبتعد الوجود الوجود الاول ان الخمس وان ثبت بمجرد الاختلاط على حد ثبوته في سائر الاقسام الا ان تشريعه كان بمناطق تطهير فينصرف في الدليل عن صوره ظهور المالك وتدينه دائما سرا يريد ان يقول بانه وجوب الخمس في المقام وان كان حكما قانونيا تعبديا بمجرد ان يختلف الحرام بالحرام صحيح هذا ولكن وجوب اخراج الخمس وإن كان حكماً قانونياً تعبدي لله لأن له حكمة حكمة وجوب خلق كمس والتقصير حكمة حكمة وجوب وإن كان حكماً قانونياً تعبدياً مثل وجوب الخمس في المعادن والكنود حكم لكنه لكن الحكمة في هذا الخاصم هو تطهير المال تطهير المال من ملك الغير فإذا عرف الغير بعد ثلاث عالفة طبق التقرير هو بأم يسلم شنو؟ للغير إذا حينئذن من هذا البات أنه نقول من خلال أن وجوب إخراج الخمس وإن كان حكما قانونيا تعبديا إلا أن نحكم بديه ماذا؟ والتطهير وبعد تبيين المالك التقصير رابطا بعد وهو مال المالك إليه من دون حاجة زائفة هذا الوجوب الاستدلال ما حدث كلامه فإن التعويل على الحكم في مقام الاستدلال أمر مشكل إلا أن يرجع القاصر وإلا الحكم مثلا أن يقال بأنه ضليل أن يقال بأنه إذا احتكر الإنسان كما في الروايات إذا احتكر الإنسان أغذية الضرورية إذا احتكر الإنسان الغذاء الضروري فإذا احتكر الإنسان ترتفع ولا يتبع على ما احتكر وللحاكم الشريان يأخذ ما عنده ويسلمه. لأولا يثلت اعتدتك فأرجى إنسان يقول خلال الحكمة في ارتفاع الله عن عما احتكراه هو كون أن الناس محتاجون للغذاء فلعن هذا للأدوية المثال عن إنسان يحتكر أدوية المثال ومعنمه للأشياء الضرورية مثلا مثل مثلا بلي أدوات السيارات وأدوات مثلاً والأجهد الكهربائية وما أشياء كل ما يحتاجه الناس في النظام كان جديدا التعويل على الحكمة ان حكمه ارتفاع الولايه في احتكار الغذاء هو مصلحه المجتمع وانعاش المجتمع وما اشبه ذلك من الحكام مثلا التعويل على مثل هذه الامور وتسريع الحكم للادويه وغيرها من وما اشبه ذلك قبل عندما كان جديد بعد سايمكن أن يسجن به فقيراً لذلك أو أنه مثلاً هو نقول بأنه هو الحكمة في وجوب الذكاة في الغلات الأربع من ذكاة الغلات الأربع فقط الحكمة في وجوب الذكاة في الغلات الأربع وكونها كانت هي القوت الغالب في ذلك الزمن الزمان فالآن مثلا تتشر الزكاة لكل قوت غالب وإن لم يكن من الغلات الأربع مثلا، أو بعد تغيير أحد مشاريعك، ليش؟ وسيلة الحكمة. تعويل على الحكمة في حد ذاته، وإنما لا بد أن يرجع الأمر إلى القاطع بعدم التفاصيل. نقطع بعدم التفاصيل. تقول بأننا نقطع بأن مجرد الاختلاف مو هو العلة في الأمر، وإنما لا بد ان تقول هكذا باننا نقطع بان مجرد اختلاط الحلال بالحرام مع عدم معرفه المالك وهو الكافي في الفقه بسم الله الرحمن ولكن العله فيه مثلا ان لا يعرف مالكه افوان طابلان. طابلان. هذه نقصان النص إلا ما عدم القاطع مشكلة مجرد التعويل على حكمة هذا مثلاً السبقي ورد في النصوص لا سبق إلا في خفض أو نصل أو حادث المسابقة نوع من القمار المحرم أن تحصل مسابقة ويعطى السادة أجرون هذا نوع من القمار المحرم ولكن الشارع تعبده تعبده القمار محرم الا في خصوص المسابقة فالمسابقة مختبر قاعدة هي الفرمن لمن المعنى القمار ولكن الشارع تخصيصا تعبديا أخرجها هذا المسابقة لا تبقى إلا في حب أو حافر أو نفر هل يأتي بقيهم في هذا الزمان ويقول بريه إذا صارت مسابقة في الطائرات ماذا تسابق في الطائرات أو تسابق في الدبابات الدبابات المحرم أو تسابق مثلا في, الدبابات الدبابات الدبابات الدبابات الدبابات أو تسابق مثلا في رمي المدفعية مثلا وما أشتغل ذلك من أدوات الحق المسابقة في هذه الأمور قمار محرم لأن النص ورد في خصوص الخط والحافر والناص وظاهر النص والحفر لا تبقى إلا كذا ونقتضى الجمهور على ظاهر النص والحق أنه كل مسابقة في غير هذه الأمور فليس خبار المحرم على رصر الخاص لكن هنا الفقيح تجفع دمير في بسرع أن يظهر الحكمة في تجويز المسابقة في الخفوة الحافر والنصر هو أن يتقوى المسلمون على الكفار في مقام الحظم مع الكفار بمقتضى هذه الحكمه نحن نجوز المسابقه في جميع ادوات الحرب في هذا الزمان سواء كانت في الطاولات او المدافع او مثلا هذا او الدبابات بمقتضى الحكمه المفضله لا يفيد لا بد يقطع الفقير بعدم الخصوصيه ان يقول الفقير انا قاطع بعدم الخصوصيه لا خصوصيه للخوف والحافر والماء ما الخصوصيه لهم هذا من لابد المثقين يقول أنا أقطع بعد من خصوص إرادته صحيح أن صيدة في هذه الأمور لكن ورودها في النسط من باب المثال المصداق الخارجين لا من باب الحق فأنا قاطع بأنه وشنه؟ بأنه لا موضوعية لهذه الأموم وانما هي مجرد مصداق لا موضوع للخاوة وعليه يحمّي عمّتكم كل ما يقوّل المسلمين على الكفار من الادوات مثلاً المثال مثل الكتاب إذا ما يرجع للقف بعدم من خصوصيات مجرد التعويل على الحكم واضح. فإذا كان سيدنا الخوئي في هذا المقام يقطع لأنه مجرد اختلاط الحلال بالحرام مع عدم معرفة المالك لا نوجد الفهم نقطع بذلك الوجه الثاني الذي أفاده سيدنا الخوئي يخدس سره لعدم وجود الفهم أنه ظاهر الوصف العنواني الاستمرار لا مجرد الحدود يعني الحلال المختلف بالحرام إذا لم يعرف صاحبه فيه الخمس يعني فيه الخمس إذا لم يعرف صاحبه إلى حين إخراج الخمس ظاهر الحقب أنه شنو أن موضوع إخراج الخمس هو إذا لم يعرف صاحبه إلى يوم إخراج الخمس، ولذا أرسل صاحبه قبل إخراج الخمس ظاهر الوصف العنوان في الرواي حلال مختلط بالحرام لم يعرف صاحبه هذا رسول إيمان. ظاهر الوصف العنوان مجرد حدود، مو مجرد أن يحدث هذا الوصف خلاص فيه خمس، ولو تغير بعد ذلك. ظاهر أن يبقى هذا العنوان إلى حين إخراج الخمس، وإلا إذا تبدل قبل إخراج الخمس بديل. ده هذا يصدرنا هذا الكلام فوقاً يقول طايل ماماً قالوا مجرد في الوث كافر جوز الواحد دائماً مجرد في الوث مجرد أن يكون في وقت من الأوقات حلال مختلف بحرام، لن يعرف صاحبه، مجرد أن يفتق هذا العنوان في وقت من الأوقات على المال يجب فيه الخمس وإن تبدل هذا العنوان بعد ذلك مجرد حدوث العنوان كافي لا يشترط بقاؤه في وجوب الخمس الحدوث كافي لا يشترط بقاؤه ولو قال القائم بدأ يشترط ظهور ولا ظهور قالت بالرواية ما كان بالرواية ما كان كله الوجه الثالب الذي أفاده سيدنا لأنه راج الرواية استكونين أن وجوب الخمس كعلاج للمشكلة ومنها ما رواه الكوليني بسنديان السكوني عن أبي عبد الله قال اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا اغمضت في مطالبه حلال وحرام وقد أردت التوبة ولا أجل الحلال منه والحرام وقد اختلط عليه فقال أمير المؤمنين فقد تقبل خمسين إن الله قد رضي من الأشياء بالخور وسائلنا للحرام ظاهر الرواية, الرواية أن ثبوت الخمس إنما هو لعلاج المشكلة اختلط عندي حلال بحرام وانا غريب التوبة وتصديرها للمال فماذا أفعل جاء الله وقال تصدق خمس مالك تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضيك من اختلاء بالخمس فصدق المال لك حلام ظاهر الرواية أن ثبوت الخمس إنما هو لحل مشكلة الاختلاط وأن ثبوت الخمس للتطهير وحينئذ إذا تبين المالك قبل إخراج الخمس ارتفعت المشكلة بعد بما أن ثبوت الخمس كان لعلاج مشكلة الاختلاط، فإذا تبين مالك المال مال قبل إخراج الخمس فقد ارتفعت المشكلة حينئذ ولا مجال لثبوت الخمس. واضح؟ <تصفيق> هذا الاشتبات منه أولا من أن رواية مضاعفة سنة كما مضى. وثانياً بأن مرأل بالسكول ذكرنا إلى مضاعفة سنة الرواية إلى من فيه وفيه سهلا على طرف فرماميتها فرمامية الطريقة لا نقول هذا كلام ما رضيه وسلم قال بأن ثبوت الخمس في المقام حكم قانون تعبدي مو بننا في التطهير والله مضى الشكل وجه فيما مضى لما تكلمنا هل أن الخمس في الحلال ونقفل في الحلال من بار الكفارة والتطهير للمال ولعلاج مشكلة الاختلاف أو أنه حكم قانوني تعبدي اختار بأنه حكم قانوني تعبدي وليس من باب الكفار ومن باب علاج المشكلة ومن باب رفع الاختلاف فإذا اخترت هذا المعنى وأنه حكم قانوني تعبدي فأي مانع من أن يكون هذا الحكم القانوني التعبدي ثابت بمجرد اختلاف بمجرد أن يخذ الحلال بالحرام على المعرفة الملك في فتره من الفترات يجب الخمس وإن تبين المالك بعد ذلك إذا فرعت مالفانين طب فهذا خلاف ما, ما تدنيته سابقا ولكن مع ذلك نحن نقول ما يجب خمس إذا تبين المالك قبل إخراج الخمس لا يجب خمس لماذا؟ أما إذا تبين المالك قبل إخراج الخامس ما قالت الضمان؟ لابد أن نسلم مال المال لا تخط بمختضى قالت على اليد ما أخذت حتى تؤدي بمقتضى قالت الاحترام مال المسلم ودمه حرام طعام قالت الاحترام سباب المؤمن في السوق وقتاله الكف وحرمته ماله كحرمة دمه مقتضى قاعده الاحترام تسليم المال الغير مقتضى قاعده السلطنه الناس مسلطون على اموالهم وهذا له مال بين يديه اذا مقتضى هذه القواعد قاعده الرياس قاعده الاحترام قاعده السلطنه مقتضى هذه القواعد تسليم المال الى مالكه فلا اشتكال في الضم بعد ان نسلل المال إلى مالكه يجب الخمس الان لا نحتاج ذلك من الشارع من هذا الباب أنه نقول بلا إشكال إذا تبين المالك قبل إخراج الخنس هذا إشكال الضمان بمقتضى قاعدة الرياض وقاعدة اكترام وقاعدة صندوق وبعد الضمان وإخراج مال الغير هم يجب الخمس في المال لأنه في فترة من الفترات اختلط ولم يعرف مالكه مقطع بعدم ذلك إذن الشارع المخدد أن يوجب على هذا الإنسان هم الطمان للمالك الواطعين ومن أيضا الجنوب وهم إخراج الخمس أنه يجب عليه إخراج الخمس هذا الطوط مقطع بجنوب باب الطوط هذا إذا كان إخراج الخمس حكما قانونيا تحفظيان، وأما إذا كان إقرار القسم لابن قطارت لهم للتأكيد، فمن قال إنه حل لعلاج مشكلة الإختلاط، هذا بعد منتج افتتاحي، موضوعي بعلم عالج المن، كف موجز. هذا كله فيما إذا تبين المالك بعد قبل الإقرار، وأما واما اذا اخرج الخصم اول شيء حرام اختلط بالحرام ولا يعرف ما عليك واخرج الخمس من بعد ما اخرج الخصم حرقت النوم المعرفه هنا هل يضمن أو لا صح علاء هل يضمن ام عليه خصم طلع ام عليه ضمام بل ما هو الوجه في ذلك سيد الخلق كلها ولا يظن الفقير الانتجام لله صاحب الغروة قدس السراء يقول بأنه سهل مثلا عزيز للخوية أستاذ الخوية يقول لا يستمر الغروة بعد الأقراض الخمسة لماذا؟ لأن سبب الضمان إما قاعدة اليادي وإما قاعدة سبب الضمان هو هذا هذا مال فيه ملك للغير وأنا قد اخرجتكم وسائل بعدين تبين الغير قاعدة اليادي يقول شنو؟ على اليادي ما أخذت حتى كان في يدك ملك للغير يجب عليك شنو؟ أداءه المالكي لأهن للتعبور قاعدة لما أخرجت خمس المال أثلفت نقداراً منه صحيح ثلاث إثلاف شرعية مبعث إثلافهم لما أخرجت خمس هذا المال أثلفت نقداراً منه ومن أثلف المال لغيره فهو له ضامين وبمختبع قاعدة الإثلاف فانطبعاً سيده يقول لا قاعدة اليد شو جب الضمان في المقام ولا قاعدة الإثلاف <تصفيق> أما قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تأتي، فإنها لا تقتضي الضمان لوجوههم. قاعدتين كوجوه، ناقضب بشك وجوه. الوجه الأول بانه بناء على قاعدة اليد بعد الضمان، بل الضمان حينئذ مو مقيد بمعرفة المالك من قبل البشر على اليد ما أخذت حتى تأذي يعني أنت بمجرد أن تأخذ شيئان فعليك ضمانه سواء عرف مالكه أو لم تعرف مالكه إلى أنت تأذي إلى مالكك مقتضى إخلاله هذا مقتضى قاعدة اليد تبوط الضمان على الذنّ سواء عرف مالكه أو لم تعرفه وحين إذين طلعت الخمس، ما طلعت الخمس أكو على ذنبك ضماناً بعد ما يفي وحينئذ يجب علينا أن يكتبهم في وصيتي كسائر ديونه بعد كسائر ديونه التي لا يمكنهم أزاؤها في حياته لابد من كتابتها في الوصيه يجب عليه ذلك ويخرج من أصل التركة كسائر الزيون يقول سن ولا أظن فقهاً يلتزم بذلك ولا يظن الالتزام به من فقيه أنه نقول هنا بمجرد أن يحوز ما فيه للكم للغير يثبت في ذنبه ضمانه بحيث يجب عليه كتابة ذلك في وصيته سواء نخرج الخمس أم ينخرج لا نحن قال ليش ما تكلم قاعده إله لماذا يوظن الالتزام به من فقيره إذا كان هذا هو مقتضى قاعدة اليال أهل اليد ما أخذت حتى تؤدي ما اقتضى قاعدة اليد وهذا ليه؟ أنه يثبت هذا الضمان في ذنبته عرف المالك أو ما عرف المالك اتقوه في وصيرك ده إن الكثائر الضيون دعا ده الكثائر الضيون في ذنبته ما اقتضى قاعدة اليد وهذا ليش ما تقول الالتزام به من فقهه؟ طب إن كل الالتزام به أي مانع من ذلك؟ نعم هو السيد السرا في في مكاسب ما يرقى إليه على اليد ما أخذت حتى تؤدي بيك ملكنا لأن هذه الروايات عاميه المواقع سمرة بن جذب الذي فيما فيه وأنه هو صاحب قضية المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وآله في قطع النخلة هذه قبيلة لا ضرر ولا ضرر قبيلة هو هذا كلب سورة مجيزة فهذا الرجل الذي شاد الرسول صلى الله عليه وآله والذي قال فيه الرسول إنك رجل مبار ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام هذا الرجل الذي كان من أتباع معاوية بن أبي سفيان هذا الرجل لا يفرد رواية فيه رواية عامية رواية سمرة جدا عليه وعلى فرض عمل المشهور بها افترض أن المشهور من خدام أصحابنا عملوا بها الروايات فإن عمل المشهور بنظرية التسرع غير جادرين لبعض الروايه إذا روايه ضعيفه لا تجبر فعمل المشهور حين إذا لا يمكن الاستدلال عليه ويتمسك هناك سيدنا صدي سسر روك عذا إذا ما تتمسك باليج شلو مستند الضمان عندك شنو له واحد جأخذ مال واحد شنو مستند الضمان دار يجمي دار سيد جواعد أخذ أم ألشاء إذا قاعت اليد المثابر يجلو مستند الضمان هنا هذا يمكن أن يقول أنا لا أضمن لأن السيد الخوي قال في المكاتب أنه قاعدة اليد وقال لأن السيد الخوي تمسك قامت سيرة العقلاء على أن الاستيلاء على مال الغير بدون تسليط منه موجب للضماع من استولى على مال غيره بدون تسليط من المالك فهذا الاستيلاء موجب قامت سيرة بزمن المعصوم على الاستيلاء على مال هو من تزمخه كرواية غلاء بل بقى كثيرة أخبرها وقل له مضمون السياره هو مضمون غير لأنه على اليه سياه شنو كماية حين استناده على اليه ما أخذت حتى تؤدي من على مال تسليط من المالك مضمون قاعد مضمون قاعده بمقتضى هذه السيرة لو ني ونافذ من هذا الباب افضل من من في النقاح الى ما يقع لو نافذ من هذا الباب وقائل انه نحن لا نراقب وانما نعول على السيرة بما اننا نعول على السيرة لا سيرة في المقام على الضمان فان الحاكم ترب انسان يحكم حافل ملك مثلا الحاكم إذا قال مثلا بشخص أثلف مال فلان وهذا امتزل أمر الحاكم وأثلف مال فلان زين لو وقالا ما يضمنون من المسك من الحاكم حاكم مال فإذا يقول لك الضمان من بيتي المال وليس لك الضمان من مال هذا الشخ لأنه أستقروا بأمر حاكم ما اتفروا بنفسي لو سيدنا في هذا المقام قالا كلا نعنى بأنه نحن مستندنا السيرة والسيرة في المقام ما قامت على الضمام الشارع يقول لي أذفه وما أسأته بنفسي شاعر قال لي اخذ الخمس قال خمس اتناك قال لا أنا أخرجت خمس الحلال المختلف بالحرام بأمر من الشارع الشارع هو الذي أمرني بذلك وبالتالي لو تبين لي المالك فضمان على من؟ على الشارع من بيت المال وليس عليه هذا هو الخطا سيره العقلاء فسيره العقلاء هنا ما قامت على تضمين من اخرجكم وانما قامت على تضمين من اوجبكم الا هو الشارع لو ان نفذ السيد قل من باب لكان لكانه مناسبا للصناعه الفقهية لا من باب قاعه اليد التي لا يقرها في مكاسبه هذا هو الوجه الاول في رد قاعة اليد. الثاني في رد قاعة اليد يقول كيف؟ وهو خلاف ظاهر روايه عمار وصريح رواية استكولي الناصق ذحليه بقشة النام بعد الخمس ولا شق مبلشلي لا يسمع مع الضمار. ظاهر الرواية عن مار المروان. سمعت أبا عبد الله يقول عما يخرج من المعادن والبحر. والغنيمة والحلال المفترض في الحرام إذا لم يعرف صاحبه هو الكنوذي الخمس يعني أنه مجرد أن تضجي الخرب المال يكون لك حلال صلاة اللي غني كذلك طريح رواية السكونين فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال كيف يجتمع هذا العظام؟ سائر المال لك حلال لكن باقي المال تطبع الحكم بحلية بقية المال بعد إخراج القوم مع الحكم بالضمان ايش نحن نقول ليش نحن هو يومان حمد لأن الحقيق المقام حلية تكليفية مهنية وغمية أنا عندي حلال مختلط بالحرام كيف تتطرف فيه حلال مختلط بالحرام لا أكيد كيف تتطرف فيه فلا يحل لي أن أتطرف في شبر من إذا كان حلالا مقتصا بالحرام لا يحدث لي أن أتطرف في شيء منه شارع المقدس يقول أخرج الخلصة التصرف حلية التطرف حلية تكليفية لا تنافي ثبوت حق الغير في ذنبك ظاهر رواية عمار وظاهر صريح رواية استكونين ثبوت الحلية التكليفية أنه يحل لك التصرف في الماء بإخراج الطرف لا أنه يحل لك وضعان بحيث تنتفي سائر الحقوق وسائر الديون عن ذمتي هذا ما يصحف هذا هو أنت وصل هذا سيدنا سيدنا هذا وجه الثالث هذا وجه الثالث من باب دفع دخلين أنه انقل يجب أن تستغرب من الضمان يا سيدنا قل في اللقه تا شنو في اللقه تا واذا ظهر المال ك ايش مستغل من طبعا يتصدق واذا بدل مالك ظهر المالك ابنه فحين حينئذ قام هذا سيدنا الخوي الاخوي يقول في الاجابه عن هذا لأنه الفرق بين محل وبين باب المقدم الفرق واضح مع هالكلام من إحنا نذعب الضمان بمعنى أنه طلع خرم اسمعه طلع خرم هذا ما إذا هذا دمتي في حق يثبت في كدين مثل باقي الديون ويجب عليه أن يوصي به هذا يجب عليك أن تتعلم في المقر في باب الضمان مو على هذا branches آخر في باب اللقطات إذا تصدقت بما الغير بعد البحث عنه ما عليه الضمان لكن لو ظهر الغير وطالب فيجب الضمان من أجل المطالبه لا أنه يجب الضمان من باب ما مال لعذين الضمان في مقام غير الضمان الضمان المدعى في مقامنا والذي يريد نسبته يثبته الصلاحة بالعرواح الضمان من الله شنو؟ باب الإسلاح أقرب الخمس وأكتف مال وغير عليه الضمان بالنتيجه إذا بدى المالك بالنسيجة إذا تبين المالك يضمنه ما تبين يوصي بذلك على أي حال الضمان المدعى في مقامنا الضمان المدعى في مقامنا بعبارة أدق. الضمان المدعى في مقامنا. الضمان بمقتضى قاعدة اليد على اليد ما أخذ حتى أنت. الضمان الذي يثبت بمقتضى قاعدة اليد بعد يبقى بينه في الذنّ. سواء أنت بير مالك أو ما ما يبقى في الذنّ الضمان الثابت في روايات اللقظة مو ضمان ده مختباق عتريات. البمان الثابت ونخشنه بمان تعبودي بعد المطالبة. إذا تصدق ما عليه مان. غايته في الباب لو خرج المالك وصلت فعليك الضمان من باب مطالبة المالك مو من باب قاعية اليد على يدي ما أخرج حتى سردي. فلا موجود لقياس المقام على هذا. على هذا. هذا الوجه الذي أفاده سيدنا محل تأمر باعتبار أنه أنه نحن أنت أكون مدخلين للمدخل مدخل يتكون حكم تعبوني، يعني أن مقتضى الروايات في المقام عدم الضمان إلا يكتب الضمان بدليل وقد ثبت في باب اللقصة ولم يكتب في المقام هذا مدخل للتخلص لو هذا المدخل كنت نخلص صحيح نحن نقول هكذا مقتضى رواية عمار في المقام مقتضى رواية عمار بن مروان في المقام ورواية السكوني وثائر المال لك حلال مقتضى هذه الروايات حلية رضعية عدم الضمار تمام إلا أن يثبت الضمان بدليل خاص وقد ثبت الضمان بدليل خاص في باب اللقطات لم يثبت شكل الجواب. أما الجواب الذي طرحه هو بأنه الضمان في المقام دابليه والضمان الذي طلب مطالبه لا وجه ما إلى ضمان المطالب؟ يahu إلى حق؟ يahu إلى حق؟ إذا إلى حق؟ في المطالب ما له موضوعية إذا ما إلى حق خل طالب إثنين مطالب في حد ذاتها لا موضوعية لها. الضمان هناك في باب دابليه. في باب اللقص على مقتضى القاعدة بولنه وضمان تعبدي بعد المطالبة فهو مقتضى القاعدة قاعدة اليد وراده انسان رأى شيئا ثبتت يده عليه. من دول تفسيرك من المال. على اليوم اخذ الان الشرعي الشريف يقول تصدق والتصدق ما رفع مقتضى قاعدة اليد. التصدق ما رفع مقتضى قاعدة اليد. بعدين اذا تبين المال فإن لم يطالب فلا ضمانش طبيعي أنه إذا عراد عن حقه ألي عراد عن حقه فضمان ضمان وإن طالب يجب لا لأنه طالب بل مقتدى فقالك الياب قم أي فرص بين المقام وبين باب اللقظة مش يقلق بين المقامين أكثر في المقام الضمان ثابت بمقتضى قاعد اليد في باب اللقظة الضمان ثابت بمقتدى قاعد غاية ما في الأمر هناك إذا تبين المالك وعلم بأنه له الملك عندك ولم يطالب فعدم مطالبك ما عنده اتقاط لحقه وبعده اتقاط أولى علاقة يمكن يشكر بالمشريات بالنسبة أنه خط ثبت الضمان مشروطا بشرطين متأخرين بمجرد أن هذا المال ثبت الضمان في نمته مشروطا بشرط المتأخرة هو المطالبة بعد ظهوره فإن طالد المشروط التحقق ما طالب، تبين أنه لا مشروط لا علم شرطه وإلا أنه اتطور لأنه لا، الإن في الضمان هو المطالبة المطالبة لا أترده لا نظر أي التفريق بين الباب وبين هذه اللقطة أيضا محلة او هذا الوجه جعل الوجه الرابع وهو العمدة في الكلام سيدنا والذي اترره في كلا درسين قال بأنه خفنوا إياكم مقتضا قاعده اليد وضعا ولكن رفعنا اليد عن قاعدة اليد بأمر الشارع المالك الحقيقي هو الشارع والمالك الحقيقي ملكية سائر الملاك طولية في طول ملكية الشارع لا في اذا إذا المالك الحقيقي قال اطلع الخمس وباقي حلال ميخصط بيت بالمالك الطولي والاعتباري ماني بشغل هم بعد هذا قال المالك الحقيقي بقى ستاهم بعد الضغار المالك الحقيقي اكتفى مني بالخام لا أذرة المالك الآخر أربع عبارة أخرى صاحب الولاية لأني قاله التشريعية والتكويني معنا السيد لا يرى التكويني بأمر من ولي الأمر الثابت له الولاية التشريعية والتكوينيين هذا السيد يقول في موارد الإعجاز إعجاز من باب ولا باب الإعجاز انه المعصوم عليه السلام إذا مثلاً طويلت له الأرض من باب الإعجاب من باب أنه طعن العلاية بالتكوينية فطوى القرض مثلاً كلام هو هذا محلو كلاً من محل جاملاً أجمال خسل المقاومة يقول قال ورهيب أجوان الذي وهي الأرض الذي <من تكليل> أتلفه مقتضى قاعدة اليد هو كما تقولون لكننا خرجنا عن مقتضى قاعدة اليد بمخرج شرعي وهو أن المالك الحقيقي أسقط عنه فقال أخرجوا لكم سباق المالك الحرارة أو الولي الحقيقي على الأموال وهو الشارع المقدس قال أخرجوا فورم اتلفوا طلعا ثلاث مخالف اتلف فإذا كان الاثلاث بأمر الشارع الضمان بحكم الشارع ونفسه الذي حكم الضمان هو الذي حكم بالاطلاق فإذا كان الاطلاق مستندا الى الشارع لا يكون موجودا في الضمان اذن ببيان نقول بان الضمان في المقام يعني من باب اليد يعني من باب الاطلاق ان كان الضمان في المقام من باب اليد فنفس الشارع بعد أن أمر باخراج الخمس وهو إن المالك الحقيقي وانه ماله بعد كون إخراج الخمس مستندا إلى إذن المالك الحقيقي أو إذن ولي الأمر حينئذ لازم فنخصص طاعة اليد بإذن المالك الحقيقي أو إذن ولي أو نقول إن كان المستند في الضمان هو قاعدة الإثلاف المقاعدة فقاعدت الإثلاف إذا أنا أصبحت الشارع ولا الذي أشتفره لأن الشارع لما أمر بيطايقهم صرفوا أنا بلا أتلافت الموجب للضمان الإثلاف شخصي للإثلاف الشارع ليس إثلاف شخصي وهذا الكلام بأين يجي مجهول المالك؟ أن مجهول المالك قال بل هو تفضل بثمنه على أهل الولاية او مثلا قال فاقسمه بين اخوانك هناك الاتلاف بامر الشعر بامر المالك الحقيقي والاتفاق بامر المالك الحقيقي لا يكون موجود هذا هو السر في عدم وجود الضمان او النفس المهمه في كلام سيئين من ولكن هذه النفس المهمه باعتبار انه <تصفيق> ولو كان بأمر الشارع لا يستقبله. ودي على ذلك في حال المخمص، يجوز لك في حال المخمصه أن تاكل ما يريد جوز في حال المخمصه بلا إشكال يجوز أقبل ما إليه لا إشكاله. لكن عينك المالك الحقيقي ومن له الهدايه التكوينية والتشريعية. في حال المهما فاجاوب لنا اسلاف مالي غير واكله والاطلاف هنا اسلاف شرعي دا اسلاف شخصي ومع ذلك الضمان سابق باستفاق الفقراء <تصفيق> اذن لا منافع بين أمر الشارع بالاطلاف وبين ثروه الطمان بعباره اخرى ان امر الشارع بالاطلاف يرفع شنو الحرمه التكليفيه لكنه لا يرفع أمر الشارع الإثلاف أمر الشارع الإثلاف يجوز جلدك تتطرف حلال مصطلط بالحرام لا تعرف كيف تتطرف فيه يجوز لك التصرف تكليفا بعد إخاذ الخارج فهنا الإثلاف بأمر الشارع هذا إثلاف الحلية تكليفية أما الحلية الوضعية وثقوط الدين عند ذنبك لا إثلاف طيب عدو طيب طيب فما تقولون؟ تقول فما تقولون في تحليل التصرف في الأراضي المفتوحة والواسعة؟ ما هو ضمانه؟ أنه يذكر يذكر على أنه في الأراضي الواسعة أو المفتوحة يجوز لك الجلوس فيها والاكل منها والجلوس منها. من دون ضمان؟ هناك الشارع أكل ولم يكن فلا عل نظر سيدا فويا بسرا إلى مبلا هذه الصورة الجواب على ذلك بأنه هناك أقوم بنية المبنى الأول أن عدم الضمان تعديم مقتضى القاعدة هو الضمان من أبدا ما يساوره ضمان ولكن بما أنه المالك الحقيقي والولي الحقيقي أيه. مثلاً مثال انتخلناه هذا حتى عبد من مثلاً وما من باب التعبد <تصفيق> هذا مبنى المبنى الآخر هناك يقولون لأنه الموجب للضمان هو التفرف المنافي لسلطنة الغير الوثاني ليس كل تصرف محرم وليس كل تصرف مجدوب. افترض الآن مثلاً إنسان مثلاً يجيء يستند الى حالة الغير. قد يقال انه تصرف لكن في الواقع التصرف محرم لأن هذا التصرف لا ينافي شنو حلتنة غير علامة. قد يقاب أنه يتصرفون وقد أو ما يجوزون الفقهاء مثلا من أن الأرض التي يملك الغير إذا لم محافظة محجورة يجوز العبور فيها يعبونه ما التصرف الخارج وإذا كان سيدنا فوق بسرولفتي لأنه يجوز حتى إيقاف سيارة في أرض الغير إذا لم تتخذها موقفاً سيارة يتخذ أرض الغير موقف ولا كان الشيء لا وتاري وقفه وقوف مؤسس هل مين هذه سلطنة الموجب للضمان والمحرام هو التصرف الذي ينافي سلطنه الغيجن عرفان هنا أعد واسعة تركك من هذه الساحة أو توضعك ببائها. ببائها هذا صحيح تطرطه لكنه مين في سلطنة الغيجن عرفان فعدم الضمان فيه مصدر قاعده لا انه تعبد اليوم باعتبار ان موضوع الحرمان وموضوع الضمان التصرف الذي ينافي سلطنه الغير عرفان وهذا تصرف لا ينافي سلطنه الغير عرفان بناء على هذين المبنيين ما يتسكنوا في المقام أما على المبنى الاول ان ثبوت الضمان هنا شنو تعبدون هنا لم يثبت. نظري الخاص دل على عدم الضمان هنا ماذا بلد من خاص ؟ هناك بالدليل الخاص تمنادي عدم الضمان وهي مقدار يد او مقدار إكلاس وضمام هنا ماذا بلد من دليل الخاص على المبنى واما وهو المجنساني موضوع الحرمان ووضوع الضمان التصرف المنافي لسلطمة الغير عرفان عدم هنا هذا حنها تصرف من مافيس سطنا وهذا حن إخراج الخمس من ماله ماله لا وخروج الخمس منه وتعطيه الإنام والاستاذة هذا لا إشكال تصرف مناه في الغير عرفه أرفه فيكون موجبا للضمان فهذا موصادق ناتج من موصادق في المقام إذا لعل ما ذهب إليه صاحب العروق والجس الرم من ضمان هو الموافق للقراعيل لأنه لا ذهب إليه سيداً أخرين قلنا سيسروا في المقام وقد تحصل من جميع ما أمر أن ما ذكره في المثل من الحكم بالضمان بعد تبين المالك غريب وأغرب من هذا بعد غريب من سئل سئلنا في سر الثانية وأغرب من تحصيص بالضمان بالخمس فإنه لا بعد عبارة طعب العوى يقول لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه ضمان شنو يعني؟ المال ضمان الخمس سيد الخمس م. نفس الخمس اللي طلحت يعطيت الإمام السلطة هو ما يموت؟ يقول السيدة اكتبش قريب سيحنا سلمنا ليأخذ الضمانك إنما يظلم المال مو يؤمن يا الخمس نحن لا وصلنا مع كلا صاحب الأرض الضمان، هو يضمن المال، ثم يضمن الخمس تعال الذي أخرجه. نحن لا نقول الضمان، لكن لو قلنا الضمان مع صاحب الأرض، يضمن المال، ما لون شغلة المتهوفات يجب عليهم، ومن يضمن الخمس، ولا نحن نضمن الخمسة، وهذا أغرد نحن به الضمان، وأغرد من؟ تخطيطه الضمان بالخمس انه لا وجه له اذ على تقدير القول بالضباب فانما علمت اشتغلت سنته به للمالك الذي قد ينطبق على الخمس الله لا ينطبق عليه وامطى ضمانه لنفس الخمس الذي اخرجه فلم يعرف له وجه زكاه والوجه فيه واضح بل هو ولا قاعد هذا الخمس الذي اخذه هو عبده المال الغير ضعيف يجبره بلا اشكال هذا لا يحتاج الى تردد يحتاجه انسان تصرفت في مالك خمسة ماله واقتطعت خمسه مال للغير واقتطعت منه خمس تردد لشخصين كما تضمن الباقي الاربعه الاقمات الباقي تضمن الخمس الذي اخرجته هذا لا يحتاج الى كلامك صاحب العرو عندما يقول فعليه ضمانه لأن البقية ما أخرجته لذا ما قال عليك ضمانه لكن الخمس ما أنك أخرجته عليك ضمانه يعني عليه تردوه إلى المالك يفعل فصاحب العرو ما خصص الخمس بالضمان ما جاي خصص الأقوام ما جاي خصص الضمان بالخمس صاحب العرو عندما يقول لو تبين المال بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه يعني الاقوى ضمان الخمس مو جاء يخفف الضمان بالخمس مو معنى انه لا تضمن الغير بس عليك الخمس تضمنها سواء تبين ان لذيذ المالك اكثر من الخمس او قد لا تضمن الخمس هذا صاحب العروه لا يخفف الضمان بالخمس انه لو اردت المالك وتبين ان ماله اكثر من خمس لا تستضمن الخمس اليك او لا مثلا انه أقل من الخمس ان تضمن الخمس لك هذا لا كلمة صاحب مقصود صاحب الارواح انك تضمن جميع المال غاية ما في الامر ذكر الخمس لان الخمس اخرجته فقد يقال انه بعد ان اخرجته لا يرجع لان ما اخرجته للفقراء والامام لا يرجع يقول له يهجي. تنصيف على الخمس بالذات دون بقية المال مو لان بقية المال لا يضمن لأنه في إخلال الخمس قد يتوهم عدم الضمان إجراء خرج انخرج بعد والإمام بعد إغراضه للسادة والإيمان بعد ذلك لا يمكن ضمانه لا يمكن رده، يقول لا حتى هذا يمكن رجه فالتنصيط على الخمس لا لأجل أن الضمان نحفر بالخمس التنصيط على الخمس من بعد أنه فرد يتوهم فيه عدم إن كان الرج لأنه خرج للامام والسادة طرابع؟ طرابع طرابع من غريب من الحمد لله رب العالمين نعم قد يتوهم في المقام القرد بعد الضمان من باب انه بعد ان اخرج المالك الخمس لو قلنا بوجود الضمان عليه بعد اخراج الخمس يجي من ذلك مثلا حكم المخالف للضرورة نقطع بضرورة انه لا يجب على المالك خمس وضمان هم يخرج الخمس هم عليه الضمان نقطع به مدى أنه لا يجتمعه الجواب عن ذلك بأنه هذا صحيح أنه كان عليه ضمان وخمس لكنه ليس عليه كبير لأنه بمجرد أن يخرج المالك يضمن حتى الخمس له يعني يجب عليه رد يجب على الحاكم الشرعي أن يرد الخمس عليه الحق الذي أخرجه للإمام والثادر يجب على الحاكم الشرعي أن يرجعه له لأنه مقتد احترام أمال منه. هذا الغير الذي يملك جزءاً من هذا المال مكتوب احترامنا له أنه لابد من الرجاء مالي عليه حتى المقدار الخمس الذي أخذ الإمام السابق لابد من الجاعدي عليه حين إذن ما فعل على ذنمت أخراج الخمس والضمان لا تبت على النجيل الضمان فقط فلا يعطيه هذا والحمد لله.